خُلِقَ مِنْ مَا إِنْ دافق يَخْرُجُ مِنْ دَيْنِ الصُلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ يَوْمَ تُبْلَى الزَّرَائِبِ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول منفصل وما هو بالهد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا